مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات عابدات سائحتين فيبات وأبكرى يا أيها الذين آمنوا قوم Sekum, wahai keluarga kami, melihat dan memuja orang-orang dan batu-batu di atasnya malaikat yang berlaku, tidak dapat menentukan Allah apa yang mereka perintahkan dan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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين وَظَرَّفَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةً فِرْعَونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِي لِعِنْدَكَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَونَ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ